الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة والسلام على رسول ا على ل ل الأمين وأصحابه اهتدى واستنى واستقام الجمع والدين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختار وعلى آله على إلى عليكم إليّ ومن يوم ورحمة بهديه بسنته شرعه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 أ ن ي مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر و آ ت ي ن ا ه أ ه ل ه ومثله معهم ر ح م ة من عندنا وذكرى للعابدين و ذ ن و ن اذ ذهب مغاضبا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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففي ظل الطغيان المادي وفي ظل إ ي م ا ن الناس بالمحسوسات والماديات لا يدعو أحد ربه احد ل ل على、أمريكا. يقول لك معقول ه يعني أمريكا أمريكا تتدمر وره كده ا و ة ب ط ا ربه ا ت دي و أ س وناس ل يقول لك ل ل ح ة دي بجنود دي و و ا مما أمريكا وكل يوم مما قاموا اللهم دمر أمريك قلنا الناس الناس قاعدين يزادوا والله الناس قوة على وكل يدعو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 في البيت و ا ل أ و ل ا د يريد ا ف وللاسف ص و و ا وللاسف ع أن جاءت حم م وللاسف أ وللاسف و ل حاجة ل ا س كثير من و ل ن ا س يشكوا ف وللاسف ة ذات ي دي دي مشكلة ث ن و ل ل ا س من ي ش ك وللاسف ا تراكم د ي و و ن ا د ي ن خطر أ ع و ذ بالله من غ ل ب ة الدين وقهر الرجال وقال غ ل ب ة الدين بتجيب قهر الرجال طوالي ل أ ن ه بدينك منه راجل ث ا ن ي بعدين الزور منه ما عندك ح ب الدين وما وهو راجل بلا جيك إ ل ا الزور منه يالله لاجيب في بيت البكا بس ي ع ي ئ ل ه كبير انت ترجف و م م ك ن قدام الناس ك ما عنده و ق يا أ خ ي تعال يا أ خ ي ا ت ازور مالك ذا تنهم ولا ل و ن لا ت ر ق د في ا ل خ ط ب ة ا ل ر و لشنو ش ة نحن يا أخي م ا ن ك م ي ا أخي ي ان أخي خل ما ع د ك م ز و ج جدام ا ل ن ا س و ا ل ل فعلا قال ه أ ع و ذ بالله ج ي ن في الزوج يعينك كده ويقولون ب ا ا ل ل ا انهم يجب و ل ان يكونوا زوجين في ا ل ز ي ن قال ي أ خ ي الشده ي دي ديل قالي بعد ما د ي دي. ن ك و أ ك و س ك هترجعلي حقي كان مستلقيا ع ي ب ترجعلي حقي بعدين قالي والله فعلا البيدينو بيطير طير يقولك ل بس الدينو أ س ب و ع اسبوع دي س ب ع سنين ياخي دو اسبوع أ س ب و ع شنو ديل ده أ س ب و ع المرور ا س ب و ع شنو ده اسبوع قدر ده فعلا الدين صعب في ناس ق ا ع د ي ن هنا و م ت أ ك د ك ن و والله ي م ك ن بالليل م ب ن و ن من الدين والله إ خ و ا ن الدين ذا خطر والله يطير النوم من العيون ت ا ن ي يشكو بعض الناس وهذا كثير نشوز الزوجه ة مشكلة والله أقول والله وآخر يشكو عقوق ولقو مرتاح كلامي ما كلامي مكاجلاني ما قادر الأبناء والله أشاف عندنا ما له نلبسه أطلقه تمره متمره معه معه تسمع بتكسر دور عندي سفع يشفعي ك غنب م ا ب ق و م الصلاه م ا ع ا ر ف كيف ن س و ل ه هذه م ش ك ل ة آ خ ر وذا أ خ ط ر يشكو المرض في جسده أ و مرض ا في قريبه وهو عنه مسؤول جناك انت, مسؤول انت. الأردن ناس أدونا من لولا دار الزكاة ميتا المشاكل هذا عصر المشاكل ولا مسؤوليتك كثرة تحت مشيت بالرغم المادي وديو للذس عصر عصر أنه شك الطغيان لكنه عصر المشاكل والهموم في ذل هذه في هذا ه ه في ذ الخضم الكبير من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل أ س ر ي ة ا ل م ع ق د ة الولد دار يتزوج أ ب و ه قال ل م ا تمشي الناس、ديلي. دار ي ن د يتزوج و ا ل آ ن يحب البيت قال و أ ب و ه ما دار الجهدي وما ش ا ع ر س بالغصب أ ب و ه ما مشى معه قال ل ن ا م ا تخشى ج ي ا البيت ياخي مشاكل والله كترت مشاكل والبيت قال لك ان عرست في ا ل م ح ك م ة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 ومشيت م ن ظ م ة فلان ومشيت ا ل ج ه ة ا ل ف ل ا ن ي ة ومشيت هناك تقول ل ه قمت الليل س أ ل ت الله يقول لك والله ل س ه راجع شنو ل س ه راجع شنو القاعد ناجلو يقول لك مشيت وين ومشيت وين و ج ا مولان عليك ا ه شفلنا و الناس البتعرفون ل ي من المحسنين تقول ل ه أ ه ا عملت كيف س أ ل ت الله ل ج أ ت إ ل ى الله يطرق كل ا ل أ ب و ا ب ولكن لا يفكر ايطرق باب الله نهائي ما ي أ ت ي في ن ف س ه ولا يدور في خ ن د ي أ ن ه مفتقر إ ل ى ربه وحتاج إ ل ى مولاه ل ل أ س ف الشديد اثنين اثنين اثنين ب ت و ص ل ك لله ل طوال ث ل ا ث ي اثنين ت و ص ل ك لله ل طوال اثنين اثنين اثنين الاثنين ا ل أ و ل ى ا ل س ا ع ة الثانيه فجرا الناس نايمين ان تقوم الاثنين ا ل ث ا ن ي ة ركعتين بس مزيدي والاثنين ا ل ث ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة دمعتين مزيدي ا ت ا ت ز ي د دمعتين واسال ربك كم مده ت ع ل و ن ي ولو لمده في المحضر ا تقول ت ل ك ن ي والله مداني والله ك ل م ك بجد ت ل ا ث ه اثنينات بس وسهلات توصلك الى الله يا خ الواحد واحد حكى لي ق ص ة ط و ي ل ة خلاص يبكي بوك والله مشكلته يعني ك ب ي ر ة خلاص يبكي بوك مظلوم ظلم شديد كويس من, من أ م ه مظلوم من أ م ه قال لي أ ن ا مما قمت والله بس أ ب و ي ر ا ي المسكين فرجال مجو خاشين بيتنا أ ن ا والله ما عرف ل ر ج ا ل ديل بجيبو شنو م ر ة لقيتن بفعلوا ا ل ف ا ح ش ة مع أ م ه بعد ما بدو عمره عشر سنوات وكان د قال لي كتف و أ ن ا لا نبسته ولا قلت له غلط سكتت ساكت لكن هي طايقت منه ل أ ن ه ب د أ يشكل ليها إ ش ك ا ل داخل البيت يقيد حريتها قال لي ده, ده, ده كلامه ي ا م ن طفشته من البيت دخل ا ل ج ا م ع ة وقال قانون قريت قانون عشان أ ن ج م المجرمين اللي بيلتهكوا اعراض ل أ د ي ن قال لي ق ا ل لي ذ ا ك ن ب ج و ز ا ل ي ج و ز ن هناك الكلام في المنطقه ن ا ل ل ي أمه ي مشهر ما ب ان يكون هناك الكلام في المنطقه التي ي ص ب ا ح ا و أ ب ك يكون هناك ل ب الكلام ب ي في المنطقه التي يجب ان يكون هناك ا ل ك ل ا ه لكن هناك مشكله في المحامي ولكن يجب ان يكون هناك مشكله في المحامي ويجب ان يكون هناك مشكله في المحامي ويجب ان يكون هناك مشكله في المحامي ي خ و ا ن ن ا الشكوى للبشر مهما كان ومهما كان عنده فيها ذل الشكوى التي فيها عز الشكوى لله عز وجل لانه افشل حالك ما في زول كحكت ي لي بكلم الناس كويس ترى ز ي د ا انا ما كلموني يد انا كلمت الناس كلمتو لكي استفيدو ن ا لكن ما بطلون دفنانو الاعلان انتم ما عرفتو ا ل م ا س ج و ن ي عرفتو م ا عرفتون في ا ل خ م س و ع ش ر ي ن م ل ي و ن في السودان دير وفي ل ا السودان ف ي كان م ل ي و ن في الثلاثين مليون دير بس في في الثلاثين مليون في ا يخواننا أخي في ظل المشاكل ينبغي أ ن يلجا الناس إ ل ى الله طيب في ظل, المشاكل في ظل المشاكل ماذا يقول الناس اسمع كامل قال كان ك ت ر ة عليك الهموم قال شنو الدم دم ا و م هذا كلام سيء جدا ب ا لانه م ن س ب ة ل أ لا تحل مشكلتك في ا ل ح ي ا ة ولا ت ع ت ر ب ك المشاكل لا ت ح د ب ا ل ه ر و ب بالتحمل ما هي م س ؤ و ل ي ة فليه أ ن ا قلت للشاب هذا الملدي كان عملت أ ي ح ا ج ة شفته قلت له الكفر أ ك ع د منه فيه الزنا ولا الكفر قال لي الكفر قلت لك كفرت انت تطيعه وتحسن لها ي بس إ ل ا في المعاصي وتسمع كلامها وما ت ح ت ق ر ا في د و ا خ ل نفسك وتطرف عليها وتبرها وتقوم بواجبها وعندك نصيحتي بجد امك جد ح ج د ه ا امشي ب و ا س ا في راسه واعتذر لها وما تكلمه أنت بتعمل غلط. ولا كنت بتعمل غلط ولا يمه و لا ا ن ح ج ي واعمل لا إ ج ر ا ء ا ت ه ا وسوقه و ا ي ا ل ح ج في الحج بلاها بتعرف براهبتو ب إ خ و ا ن ن ا ش و ر ك ل ا م ذ ي ك ي ه قلت له كان كفرت قال وصاحبهما ا و في الدنيا د ا ي كفر و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه ة أزودة م قال لي أ ن ا تاني ما قادر أ خ ش ا ل ح ل ة قلت له كذب ولا ت ج ر و ا ج ر ة وزر اخرى لا يزال يختار أ م ه ولا يزال ح ق يجب ي أ ب و ك ولا يجب شيء امه ا ولا تزال على جزء اخرى وارفع ل راسك وحقك انت انت للحمل امك ل ر ض ا ع ة أ د ي لكن ش ا ر ت ك في بطونه ورطعتك ادي حقها وحقها ك ت ي ر لو قعدت تحت ر ج ا ل ح إ ل ا تموت أ و انت تموت معك وفيتها لحق الحين و لحق ا ل ر ط ا ع ة كويس فشوف إ ذ ا كثرت عليك الهموم يقول لك شنو الدم ده مشنو الدم ده منو م لكن الصواب أ ن يقولوا إ ذ ا كثرت عليك الهموم فالجا أ إلى ل ح ي الى ق ي يا و م أحسن أحسن فالجأ ته ل إ الحي القيوم ولا ونوم القيوم أولي للدمدم لجأت إلى الحي القيوم المشاكل تحلط عقل مثلي يقول لك والله إذا هناك ناس أها أنا والله مزنوب. أها سألت الله الله、بديني. مما سألت بين في الزيدي ما بديني. أكلمك مما أها بدين ما بديني ما أحسن أن سألت عندهم مزنوب يديني بين نشوف يديك يديني يديك طيب يجب في سألت قلت امي حسن كلمه كان ابي الدكتور لان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال يستجاب ل أ ح د ك م ما لم ي ع ج ن قال وكيف ي ع ج ن قال يقول دعوت دعوت فلم أ ر ى يستجب لي ف ي س ت ح س ر ويدع الدعاء ده الفقه يا أخوانا المستبد ا ن ه د ي ن ه سبح لكن ما فقهن يعني الناس ب ي ع م ل حاجات جايينهما ن من ا ل د من الدين و د ي ن ه كويس لكن ما عنده فغي. الفغي فقه الفقه مهم فقيه واحد أ ش د على الشيطان من أ ل ف عابد العابد د كان ما عنده فقه الشيطان كان بستر على صلاته إ ل ا عيسى د ا عليه السلام فوق الجبل الشيطان قال له أ ت ز ع م أ ن الله قدر لك كل شيء انت قال له قدر اي شيء قال نعم قال إ ذ ا وقعت من الجبل ولم يقدر لك أ ن تموت أ ت م و ت قال له الشيطان بوس ب س ل و ب ي ت ح ا و ر معه قال له قال له ان الجبل ده ولو ما كاتبك تموت بتموت قال, قال له ا قال ل خلاص أ ق ف ز من الجبل نطق له ولا يصيبك إ ل ا ما كتب الله لك كان هذا مقنع ولا مقنع و ا ل ل الشيطان ده أ ن ا ح س ل وقال لك أ ن ا كنت ط و ا ر ا ل ف ر ق يا أخي الشديدة اغنع رد عليه عيسى عليه السلام قائلا لله أ ن يمتحن عبده وليس للعبد أ ن يمتحن ربه الله يمتحن العباد لكن العباد ما يمتحن الله ما تقول ان نجرب كان بينفع ولا بينفع بينفع طوالي و ت أ خ ذ ه ل ن ق ط عشاق ح ن لك المشاكل نازل كيف يتجي دمعن الكلام أ ب و ا م ا م الباهلي رضي الله عنه والحديث في س ن ة ب داوود والترمذي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي قال أ ت ا ن يا رسول ل ل صلى ه ا ل ل عليه وسلم ه و أ ن ا في ا ل م س ج د في غير وقت ص ل ا ة قال يا أبا م ا ما م الذي أ ت ى بك إ ل ى المسجد في غير وقت ص ل ا ة قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله هموم ك ت ر ة والديون ك ت ر ة علي بس دا كالتبخير ماوى الدكوب لكن اعمل حسابك الزمن د بودو ا ل كوبر ما بتلقى ط ر ي ق ة تمشي ج ا م ع زاتو ك ل م ك بتحس ما تمشي تقعد ي و ن ك ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة كويس إ د ي ن الجنه المعقول ع ش ر ة آ ل ا ف عشر أ ل ف لحد ما ت ألف معقوله م ا تمشي غادي ل أ ن ه زمان الصحابه بودو كوبر لكن والله يلموا فيك ناس يودو كوبر بعدها و ل ا تبقى في اللي حلك ز ا ت ه عشان ك د ي من ا ل أ و ل والصحابه عندهم فغي الواحد يمشي ج ا م ع ب ل ك ن الواحد كان زهقا ج م شوين في الشوارع واحد زهجان تبدأ يطلع كرسي جنب البيت ويرش جمب الباب جنب البيت يطلع كرسي وخالف كراحتك في يوز الكراح قاعد عائد المهدد و ي يمشون نوادي وناس يمشون فضائيات ي س وناس وناس ف ر ج و ا أن ع ن د د ه ي ن يأتي الجامع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 وهي يا ابا تراب ل أ ن ه نصق بالتراب فقال له يا أ خ ي الدعاء قدام ع ش و ن ف ق ج ي د ه قال ل ه م م ك ث ر ة والجروس وال وال وال والمشاكل قال يا أ ب ا ا م ا م ة أ ل ا أ ع ل م ك كلمات إ ن أ ن ت قلتها أ ذ ه ب الله همك وقضى عنك دينك قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل ومن ا ل ع ج والكسل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 دعاء بطلب الغوث والفرق بين العون والغوث أ ن العون عام و أ ن الغوث لا يكون إ ل ا عند الشدائد اذكر كان جاءت م ص ي ب ة ودعا الله يقول استعان بالله يقول شنو, شنو استغاث لكن كان دا يسال الله ساكت بدون أ ي ح ا ج ة الديني كده وديني ا ل كده و أ ص ر ف عني كده بدون ما يدري ع ت ب ر شنو ا س ت ع ا ن ة ف ا ل ا س ت ع ا ن ة سؤال وطلب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 و ا ل ا س ت ع ا ذ ة عند الشدائد ا ل م ت و ق ع ة ولكن من عدو يعني انت بتستعيد من عدو والعدو ده ما جاء ل ل س م ا ج ا ء لكن ا ل ا ا ا س ت ع ة دي ل م ش ك ل ة وقعت وانت ت س أ ل الله يرفعك و ا ل ا س ت ج ا ر ة طلب الجوار هو ايضا طلب ا ل ح م ا ي ة اخوانا ا ل ا س ت ع ا ذ ة في ا ل ل غ ة في الاول العوذ اللحم الذي يجاور العوذ العظم لما يكون بفول لحمه يسموها شنو عوذ ليه ل أ ن ه ا تحمي العظم اللحم بيحمي ش ن و ل أ ن ه ا ل أ و ل العظم ولا أ و ل اللحم العظم ل ح م ب د ذلك يشنو ا ع العظم تحت اللحم ل أ ن ه تحت ولانه اللحم يحميه اللحم القريب من العظم يسمى عوذ ف أ ن ت تحيط نفسك وتحميها بالله لكن أ خ و ا ن ا هناك ن أني س ي ت ه ا م ه م ة جدا ً عند الشباب الوسواس الوسواس كتب كثره أحضر لك سؤال يقول لك ل ل يا ا شيخ و أ ن الرسول يا واحد ق لي الغصول ثلاثة دوالحمام يا يا الناس القوليل يقول لي ولد هوي شاب ثلاثة ساعة وثلاثة ل في يا يميد فيش سيناه هوي أنا أبو بأبدا بجنب من ساعة تبا محاكم شاب ساعة ساعة ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ب يغتسل ويتوضب الي بريد وقال لي بريغي بغتسل باتر وبتوضا بشيء بريغه بخشي غتسل ب ه كان لي معقول هو خلي بالك سيري ما بحلو سيري ما بحلو خلي ا ب ر ي ياخذها بحلو س ي ي ما بحلو خلي ا ب ر ي ه ياخذها بحلو سيري ما ح ل و خلي ا ب ر ي غ ياخذها بحلو سيري و ص و ا س و ص و ا س تجيب وفي ناس وسواس في العقائد وسواس في ا ل ط ه ا ل ه وسواس في الهدوم وسواس يجنبوا لك هدومي كل م ر ة وسواس لما نجي يعني يتبول وسواس وسواس وسواص... ت ج د ي والوسواس حلوا في الاستعاذه لله ل أ ن الشيطان د ه ضرب له العلماء مثلا قالوا زي الكلب في ا ل ش ا ر ا ل ك ل ف د ه كل ما يجاري عليه انت ت ج ف ما بيصلك وتعملك ه تخوف ما بيصلك لكن ب ت ج ف بتعطيك رغبتك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 تجعرون الجعر شنو؟ معنى م ع ا ن ي ا س و من م ع ن ى الدعاء وورد الدعاء بمعنى الابتهال الابتهال ثم نبتهل فنجعل ل ع ن ة الله على ش ن و ب يعني الابتهال وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال الدعاء هكذا رفع يديه حذو وكه قال الدعاء هكذا والتوحيد هكذا و أ ش ا ر بسبابته الى السماء قال والابتهال هكذا ومد يديه مدا فالابتهال دعاء و ز ي ا د ة ح ر ك ة دعاء يقول لله دعاء ولكن معه ز ي ا د ة ش ن و ز ي ا د ة ح ر ك ة ولقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد هذا لما دعا يوم بدر حتى سقط رداءه من على كتفه ج ا ء الصديق من خلفه ووضع الرداء عليه وقال لا يخزيك الله ابدا وورد عند الاستسقاء إ ذ ا دعا كان يدعو حتى يرى بياض ابطيه هذا ابتهال دعاء و ز ي ا د ة حركه ة ودعاء دعاء لكن قال الدعاء هكذا قال والابتهال هكذا ورفع يديه مدا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 كمال الذل و كمال الافتقار و كمال الخضوع لله عز و جل الزل د ع ا معنى عبد و لذلك جعل الله الدعاء له وحده و أ ن المساجد لله فلا تدع مع الله أ ح د ا أ ح د ا ذي ت ب د أ ب ا ل م ل ا ئ ك ة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 يا اخوانا لو ج ل ت ك زول في الشهر عندنا مش حتى تقول الديني انا ل س ب اقول عليك شنو ها يقولوا ج ي ن ا لمكه ي تغنينا ج ل ع شنو ه و ب ق و ل ك يقول ج ي ن ا لمكه ي تغنينا ج ل ع ا ل ط و ا ق ي ن ا يا أ خ ي أ ن ت أ ق ر ر ت لله بالغنى و أ ق ر ر ت له ب ا ل ق د ر ة إ ن ه بكده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 يا متين يا غني يا كريم يا, يا, يا ودود تساله تستنزل ر ح م ت ه بسؤاله ب أ س م ا ئ ه هذا يتضمن العبوديه ة حسنا واحد قام وأراد ا لو ل ل يضع مثل أعمل لنا الله كده. نفسك الله أنه دون نفسك عباس كده يضع يضع شوية رفع عندك رفع عندك فوق أنت الزول ده انت تشعر بمؤمن تقول اول ح ا ج ة رفع اليدين ع ل ا م ة الافتقار خلاص م ع ا ل ي ي د ن ع ل ا م ة انت ل ا ا ف ت ق ر معلاء ماشاهد اي ح ا ج ة ياخذ ز ل كم بشر ا ل م ح ك م ة كان قاعد يهب شخص و ي د ي في ج ي ب ه القاضي يقول له اجيب كويس يدلدل شنو يدلدل يدل فينا ا ف ي ا ل ص ل ا ي د ل د ل يدلوا قال ل نفسه في م ح ك م ة يا أ خ ي دي ص ل ا ة ما في دا الدره الدين بالمناسبه ص ل ا ن ا ل د ي ك ا ش و في القبر ودا فوقه قال ليك دا ادب الوقوف ك د ه أ د ب دا أ د ب ا ل ص ل ا ة دي ز ي ن ة ا ل ص ل ا ة ز ي ن ة ا ل ص ل ا ة تخوتي لك ن ا ل أ ن ك بتكون معناها واقف وانت منكسر انكسار شديد يا اخواننا العباده ي الذر لكن ا ل ع ب ا د تجمع حتي ا الحب والذر الحب مع الذر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 أ ن الدعاء ع ب ا د ة قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني ما في عباده هنا ادعوني استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي عن عبادتي ل أ ن ه جعل الدعاء ع ب ا د ة ولذلك أ ي ض ا ومن أ ض ل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 فيما يقدر عليه ودا معناه الله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه الناس بالناس وشنو والكلب رب العالمين إ ي د ك معانا لو س م ح ت في ا ل ع ر ب ي ة د ف ر د ف ر إ ي د ك يدفر معك ما في ش الحرامي الحرامي انت ل ب كوريك كوري و ر ي أ مروه الحق م <تصفيق> ن ما عندك حاوجه ل أ ن ه ب يقدروا ب ي ج و ك الناس ب يطفر ج و بين الحيطه وجاي ا ل ش ا ي ل ك ر ا عن ة ع قريب ب ي ج و ك الناس كويس كوري ما في حدا ادعو الناس أ د ع و ه م لكن هذا ليس من دون الله ل أ ن ه في ما يقدرون عليه القسم ا ل أ و ل القسم الثاني أ ن يكون حيا و ا ل أ م ر الذي دعوته م فيه يقدر عليه غيره من القريب ولكنه بعيد زي شنو زول عربته ي اتعطلت في الصحابه ف ة ل ي ا عشان ما يكون المثال في حساسية المثال بينا ذ ت ا لانه عربيته ع ل في الصحافة عارف ما ح م د سيد ل ب ح ح ر كورا ي م م دعاني سيد ل ز م ن العربية ده شرك. لا اشك شرك هذا شرك ل ه ل الا ن ما دعاني إلا بعد ان اعتقد في ث ل ا ث اعتقادات ا ل ع ق ي د ة ا ل أ و ل ى أ ن ن ي أ س م ع بدون و ا س ط ة يعني ماذا راي الموبايل قال لي تعال حالني كورسات في خل دائما لا ي ل ح ب و ا معنا أ ن ا بسمع طوالي و أ ن لي علم كامل دعاني أ ن ا أ ع ر ف وين اخوانا خرطوم دي ح س ا م ا كبيره أ ن ا أ ع ر ف وين أ م ك في مبدع أ م ك في الحجوز في الصحافه فيها مربع ف ي ا ت شارع جم... اسمها شنو المستشفي ى د م ح م د مالك ولست بشوف أ م ت ي ابراهيم مالك ابراهيم مالك ج م ت هذا المختلفين في ا ل ص ح ا ف ة في الامتداد وفي ي ن ا ل ص ح ا ف ة ع ا ر ف كيف ك ل ا من ا ك و ر ك ما ب و ل ل ي أ ن ا في المحل الفلاني ة ا ل ش ا ر ع الفلاني يا ش ي خ محمد بس ح ذ ا ل م أ ق و ل ك ي ن بس مولاي انا بس مال ب ا ق ي برايي م ن ا انا عندي ع ي ه مطلق كوز؟ يا أخي ح ت كان فيزول يعني كونك في لا في بيتك انت بتلفت شوف وجهته ا إذا تعرفك و ف ذ ا معناه ا أ ن ا م ن ه ن ن ي س م ا ن ل ي سمعت ه ا ل خ ر ط و ن د ي و م ع ت انني س م ع ي ن ن ي سمعت انني س م ع د انني سمعت انني سمعت انني سمعت انني سمعت انني سمعت ا ل ن ي سمعت انني سمعت ا ن ي سمعت انني سمعت انني سمعت انني سمعت ن ي سمعت ا ن ن م ع ا ل ن ي س م ع انني سمعت ن ن ي سمعت ا ن ن م ع ت انني م ع ت انني سمعت انني سمعت ا ل ن ي سمعت ا ن ك ب ر ي ع ت انني سمعت انني س إ ي د ي ط و ا ل ي و أ م د ت انني س م انني سمعت انني سمعت ا ن ا ل ع ر ب ي ة م ع ق و ل و ا ل ل ه ه ذ ا هو الشرك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 وهذا من باب أ و ل ى يكون ذاته محمد س ي د مات و د ف ع و ن تحت ا ل و ا ط ا و ك ب و فوق التراب تجد ا ل م ص ي ب ة أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه و ي ج ش ف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض إ ل ه مع الله قليلا ما تذكرون إخواننا ينبغي أن ل ا نجهل أ ي ن تقضى حوائجنا ا ف َ ر َ أ َ ي ْ ت ُ م َ ا ك تدعون َ من ِْ دون ُِ الله َِّ إ ِ ن ْ أ َ ر َ ا د َ ن ِ ي الله َُّ بضر ٍِ هل َْ هن َُّ كاشفات ََ ضره ُِِّ أ َ و ْ أ َ ر َ ا د َ ن ِ ي برحمه ََِْ ة ٍَ ل ْ هن َُّ ممسكات َُِ رحمتي ََْ اخواننا الناس في الصلد بعدما يصلوا يقولوا كلام كان سمح لكن تقيل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كلام يا ا ل ل ا ن ت ا ل ي ن لا تستطيع ق و ة على و ك ا ل أ ر ض أ ن تعطينا أ ن تمنعنا و إ ن اردت أ ن تمنعنا لا يستطيع احد أ ن يعطينا ولو كان ذا جد ذا جد يعني شنو ذا جد يعني ذا مكان ونصيب و أ ن ه تعالى جد ربنا متخذ ا ا ص ا ح ب ة ولا ولدا ل ج د سمو جد ل ي ل أ ن له في الحفيدي نصيب أ ب و أ ب و ك بسمو شنو تقول دا شنو ذا جدي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 ولكن ا ل ه يتخش و الله لم ا ب س يصدق ر لك تبعي في ولكن ا ل ه يمات لا م ح يصدق لك ما في فرق ولكن ل ه ا لا ل ه م يصدق لك شفتك يا ولكن ا و لا يصدق لك ا لان الله لم ي أ ذ ن له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 يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام قد غزي بالحرام ف أ ن ا يستجاب لهذا الحرام يمنع الدعاء كثير ك من الناس يدعو الله يقول الله يستجيب لنا مش ل أ ن ه ما عنده و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه ع ن د ه لكن نحن م ا ن س ت ا ه ر ل أ ن ه متلبسين بالحرام خرج م ن إ س ر ا ئ ي ل ي س أ ل و ن الله عز وجل في, في, في, في, في استسقاء فردهم الله عز وجل و أ و ح ى إ ل ى نبيه في ذلك الزمان قال له لقد خرجوا إ ل ي بقلوب القلوب التي ي ح م ل و ن ه ا ح ا س د ة حاسدين بعضهم وطالعين ي ق و ل ل ا الله د ي ن قال ورفعوا إ ل ي أ ك ف ا سفكوا بها الدماء وبلاوا بها البيوت من الحرام وجانوا ي ق و ل ل ا الله د ي ن قال ونطقوا إ ل ي ب ا ل س ن ة اللسان قالوا بيا الله دين اللسان كذبوا به وقالوا به زوره في ا ل أ س و ا ق جاي نقول لنا ل ل ه د ي ن ق التلبس ا ل بالحرام عدم الحرام هذا من ادب ا الدعاء ثانيا عدم الاعتداء في الدعاء ودعوا ربكم تضرعا يا سلام تضرع دا دم ن معاني الدعاء ما سبق التضرع اخذ من الضرع التضرع من الضرع ا ل س خ ل ة إ ذ ا رضعت امها تحرك فمها من أ ج ل أ ن ت ج ت ب ب اللبن صوت فمها مع ضرع أ م ه ا يسمى تضرع هذا خشمها لسانه اسم التضرع التضرع الضرع الضرع الضرع الضرع السخل الصغير شنو؟ بتعمل شنو؟ شنو؟ طوالي من يدخل تعرف تعرف تأتي ترضع تتحرك يدرجل شنو شنو أو وبي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 أ خ و ي ا ل ف ل ا ن ي ذا تكسر ويسولي اخوك شجيء لحمك الله ي ق ب ل كلام لذا ولاك دعاء ولا ينجزاك كويس او من دعا الله عز وجل معتديا ب أ ن ي س ح ل له الحرام يا الله أ ن ا دار ا س ر ق البنك ذا تنوم لي ا ع س ك ر ي وتسولي هذا دعاء الله ي ق ب ل ه ما ب ا ث م ي ن وقع و ب ا ث ن هذا ي س ت ج ا ب م احدكم ما لن ينعو بشرون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 ثالثه عدم ا ل ت ع د ل يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعدل كما في الصحيحين يقول دعوت دعوت فلم أ ر ى يستجب ا لي فيستحسف دع ا د ع ا ء تقول يا أ خ ي أ س أ ل الله لا يقول لك س أ ل ن ا ه كثير ما في ن ت ي ج ة يقول لك أوريك لأن أنت في نتيجة ليه الكامدة ما من ما لأحاكم ما أنا عرفت ما في نتيجة أصلاً. شفت قلت عدم التعليق أصلا ثم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 وغيره بخيل مهما أ ع ط ى ت س أ ل الله و أ ن ت تعرف هذه المسائل ف و ح د ق ا ل سفيان الثوري قال دعوت الله كثيرا ولم يعطني ق ل ل الله أ ن ا بس الله كثير ما اعديني قاله ماذا س أ ل ت ده شنو أسألت شنو؟ قال ش موضوع أ س له ت ب شنو ق ا ل ت ه ح ا ن و ت ا دكان زول بس مشكلته كلها ذ ز دكان كويس لكن ماجا ء في ا ل أ ث ر إ ن ه قال ن ا ص ي ة ف ا ت ح على شارع زرق لكن اليونغر دكان ان شاء الله يحل قال له سفيان الثوري منعك ربك عطاءه لطفا لا ب خ ل ا منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلن ما ادىك معناه د ى ك ق قال, قال منع الله عطاء مدد ا الله مداني منع الله للعبد عطاء ل أ ن ه في علم الله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 كلها م ز ر و ع ة ح ب ت بعدين قال لي اشتريت لي ش ق ة في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ش ق ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة والله ده ياخذ موفق توفيق شديد لا وقع ا ل ق ا ه ر ة ولا مشى دبي أ ص د د مشى ا ل م د ي ن ة عديد خلاص وعديد قال لي ده رجاور لكن في ناس بسعى في حوائجهم وبقدروا حوائجهم بتوفيق الله ربنا يسخرني وعندهم كلو مرضاني أ ه ا دار أ ش ا و ر ك أ م ش ي ا ل م د ي ن ة ولا اغنب هنا قلتل انت دار ا ل أ ج ر ولا دار ح ا ج ة ت ا ن ي قلتل دار الاجر قلتل أ ج ر هنا ما في ا ل م د ي ن ة انت تسقطي بس تمشي موسم موسم تمشي تنزل في ملكك لكن هنا دا تغنب ما تمشي اصلا ل أ ن ه ممكن ربنا يجعلك تحيي نفس كما قال تعالى ومن أ ح ي ا ه ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا ا ل ع ب ا د ة في ا ل م د ي ن ة ليك انت لكن مكتف في السودان نفع متعدد فعلا مشيت ا لديه ع م ا ر ة ب غ س ل و ا لنا كذا مجانا مجانا الغسيل في الشهر ب ك ل ف ا م ا ن ي ه ونصف هم في اليوم ب غ س ل و ا ث م ن ي ه مثلا مجانا يوميا شغل كبير خلاص قال لي ه مولانا ق و ل لكم ك ب ر ن ع م ة ربنا أ ن ا اما علي إ ن ه أ ص ا ر ن ي بالفشل الكلوي قال لي ق ا ل ل ي ب ا ل د خ ل ت ا ل م ج ا ل د ه جاني فشل الكلوي وقمت زرعت لي كلا ل ب ق ا ن ي في هذا لن م ت ت ح د ك ب ر نعمه الله ولكن لن ل تتحدث ما أموت عن ع أ نعمه رجع لي لي الله ا ولكن لن تتحدث عن نعمه الله ولكن لن ا يوجد ع تتحدث عن ن ا ا د ئ م ا ر ب ن ا عطاء دائما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 قال لي بعد ذلك تحول مجرى حياتي نهائي الدنيا عرفتها و ا ل آ خ ر عرفتها زمان كنت مد الدنيا مساحه اكبر من الله قال انا الدنيا ختاق ا ا لي ل في ا ل ر ق ك ا ل خمسين أ ل ف دم م ز ر و ع ة وبجيب ي ج ر و ش طوالي لكن أ ن ا ب ج ي ت ع ا ي ش ح ت وين بعد ب ج ي ت إ ن س ا ن كويس قال لي ز م ا قال لي مسلمه ص ل ح عادي لكن حسها ب ج ي ت عايش ل ر س ا ل ة فلو لذلك شوف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 داري يقول ا يا يقول شنو الله ي ولما يقول ن عياد يا الله من البر دي لما يقول لك يا الله ولا يا ن ط ي ف انت بتحسبه ا ن ه ديا ي ن ط ي ف بصح ي بصح ي ديا من جوة لذلك قال بعض السلف إ ذ ا أ ص ا ب الله عبدا ببلاء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 ف ا ت ح ه ي ع ر ف ن ا ه ل ك ن ه ب م ك ر ي ز ي لم ت ع ر ف ن ا ه بطاريات ي ولا, ولا, ولا فاتحه ونوع واحد يقول لك فاتحه يتكلب ي ق والله ل لك و الفاتحه فيه لكن ب يتكلب ما فيه كويس واحد يذكر مو ل ل ا ن ا ن ا فاتحه كاربه ك و ي م ع ق و ل لنا شويه كويس ا ر ب ك لكن يا أ خ و ا ن شوف الدعاء ذا الدعا كيف هذا دعاء فيه تذلل وفيه ع ب ا د ة وفيه افتقار وفيه تقرب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 وهذا باب عظيم من ا ل أ ب و ا ب أ ه م شيء أ ن تدعو الله تثني على الله عبد الله و ر س ل م تتخير أ و ق ا ت الدعاء السحر بين ا ل إ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة عند نزول الغيث عرفت في الساعات ا ل م ب ا ر ك ة لكل ساعات ا ج ا ب ة شنو إ ج ا ب ة الدعاء تتخير ا ل أ و ق ا ت ا ل م ب ا ر ك ة والله يدعى من أ ي مكان لكن من دعاه عند الملتزم بين الركن والمقام ليس ملتزم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 الدعاء وعرفه وسلكه ويسر إ ل ي ه ووفق إ ل ي ه ن س أ ل الله تعالى أ ن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته و أ ن ي ؤ ت نفوسنا تقواها و أ ن يزكيها هو خير من زكاها هو وليها ومولاها وان يتقبل من جمعكم وارحمه فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أسئلة خلوه. أسئلة خلوه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 فالاولى احسان والثاني اجنو امتهان فلذلك منع الفقهاء التبرع بشنو بالكليه البيع البيع والشراء ما يجوز لكن لكن هو المشتري ي ن ق ن ع ل ى ق شيء إ ذ ا اضطر لذلك ب يجوز ق ب ل مشكلة مشكلة منه؟ أه؟ البائع ل منه شيخ يا الدعاء بالاسم فقط بدون طلب مثلي يا رحمن وما هو اسم الله ا ل أ ع ظ م الذي إ ذ ا دعي به أ ج ا ب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 عرفت؟ لذلك هو الله لذلك يقول س م و ا أ ع ظ م ا ل ذ ي إذا س ئ ل به أعطى إذا س ئ ل به أ ج ا ب و إ ذ ا دعي به إ ذ ا سيئه به أ ج ا ب الله لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل ح ي ا ل ق ي و م الله جلاله ن ا م و ج و د في فواتحي ا ل ع م ر ا ن موجود الف لا ميم الله لا إ ل ه إ ل ا هو في ذنون لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين ف ن و ظ ا ل ج ل ا ل مع مع معه من من التوحيد و ا ل إ ج ل ا ل لله ع ز و ج ل هو اسم الله ا ل أ ع ظ م بارك الله فيكم ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته